الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدَّره تقدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسريمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم هول المطلع يوم تقع الواقعئة وتقرع القارئة تحّ الحاق وتغش الغاشية وأندهم يوم الحسرة وأندهم يوم العزفة إذا القلوب دى الحناجركاظمين ما لظالمين من حمييم ولا شفع يطاع يعلم خائنة الأ وما تُخف الصدور عباد الله إن أعظم الموااقف التي عددنا بها من الله المووقف العظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوما من كالف سنه مما تعدون التامل فيه والتفكر باهواله واحواله حري ان يغير النفس من قبيح الى حسن يحرك القلوب يحرك القلوب ويهدي ضلالها ويصلح فسادها ليرد الخائن عن خيانته والكاذب عن كذبه والظالم عن ظلمه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 فزلزله الساعه هذه عباد الله في الدنيا قبل يوم القيامة وضيفت لها لقربها منها فما هي الأهوال العظيمه التي جعلت الأمة تخلى عن وليدها والحامله تضع حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى انها اهوال واحوال عظيمه عباد الله يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار يوم تشقَّقُ السماءُ بالغمَم ونُزِّلَ الملائكةُ تنزيلاً يوم التلاق يوم هم بارِزُون لا يخفَى على الله منهم شيء لمن المُلكُ اليوم لله الواحد القهَّار يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمرُ وهم في غفلة وهم لا يُؤمِنُون كلا إذا دُكَّت الأرضُ دكًّا دكًّا وجاءَ ربُّك والملكُ صفًّا صفًّا وج يومئذ بجههنم يومائذٍ يتذكر الإنسان وأننا له الذكرر يوم يجمعكم لوم الج ذلك يوم التغاب قال البغوي يوم يجمعكم ليوم الجمع يعني يوم القيامة يجمع الله أهل السماوات والأرض ذلك يوم التغاب وهو فوت الحظ والمراد والمراد من غبن عن اهله ومنازله في الجنَّة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك بتركه الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الاحسان القيامه عباد الله فزع وهلع وخوف ووجل كيف لا والناس يقومون لرب العالمين وفيه نفختان عظيمتان وفي يوم القيامة نفختان عظيمتان الاولى يحصل بها الصعق والثانيه يحصل بها البعث قال القوي العظيم الذي لا يسال عما يفعل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وقال سبحانه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد قال رجل لزهير قال رجل لزهير ابن ابن نعيم ممن انت يا ابا عبد الرحمن قال ممن انعم الله عليهم بالإسلام قال إنما اريد النسب قال فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون اذا نفخ في الصور عباد الله فالموازين وغير الموازين لان المكذبين يصدقون واهل اليقين يفرحون افتراق عظيم قال سبحانه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ سرقا فإذا نقر في الناقور فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وهنيئ لاهل اليقين يحشرون بعد النفخ في الصور على احسن حال قال جل ذكره يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفْدًا قال ابن كثير يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوهُم في الدار الدُّنيا واتَّبَعوا رُسُولَه وصدَّقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم وانتهوا عما عنه زجرُوهم أنه يحشرُهم يوم القيامة وفدًا إليه والوفدُ عباد الله هم, هم القادمون ركبانا ومنهم الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الآخرة وهم قادمون على خير منفود اليه إلى دار كرامته ورضوانه جنات النعيم اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا روى الترمذي وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى يوم القيامة وكأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كُوِّرَت، وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشَقَّت، أهوالٌ عظيمةٌ وأحوالٌ عباد الله أهوالٌ عظيمةٌ وأحوالٌ عباد الله وفي يوم القيامة الحوض المورود، حوض محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرِدُه أهلُ الإيمان، يروِي عندهم الظَّمَأ، ويأمنُ الخائفون الوجِلون، ويسعدُ الهلِعون طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وأنيته كنجوم السماء ابرد من الثلج واحلى من العسل من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها ابدا يقف عليه محمد صلى الله عليه وسلم فترد اليه امته فترد اليه امته فيسقيهم من حوضه صلى الله عليه وسلم ويزاد اخرون عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم بما اخلفوا ما كان عليه عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلنا واباءنا وامهاتنا لحوض نبيك من الواردين اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين بعد ذلك عباد الله قال جل وعلا علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما قدمت واخرت فالله الله عباد الله حري بنا أن نستشعر هذا العلم ما دمنا في زمن الإمهال قبل أن يقفل باب التوبة وتبلُغَ الروحُ الحلقُوم، فإنَّ الدنيا مُدبِرةٌ زائلة، والآخرة مُقبلةٌ باقِيَة، فخذوا من هذه لتلك قبل أن يقول القائل يا ليتني قدَّمتُ لحياتي، لي قدِّموا لحياتكم عباد الله واقدموا على اخرتكم بالتوبه النصوح والاستغفار الصادق ورد المظالم قبل يوم العرض والفرار الى فالفرار من اقرب قريب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ان شأنه يغنيه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم فالحمدُ لله العلي القدير، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا باعظم المنجيات فاعظمها التوحيد الخالص والمتابعه الصادقه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولن يجتمع التوحيد والشرك قال جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فاحذروا نواقض التوحيد اينها كوارث تنقل من الايمان إلى الكفر من صدق وصدق مع لا اله الا الله فله الجنه يوم القيامة والصدق بها عزيز وما حديث البطاقه في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفه 99 سجلا من السيئات كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقه فيها لا اله إلا الله فيقول يا رب فيقول يا رب وما هذه البطاقه مع هذه السجلات فيقول الله تبارك وتعالى انك لا تظلم فتوضع تلك البطاقه في كفه الميزان قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقه قال أهل العلم معناه أنه قالها عن توبة واخلاص الوسد فرجحت حسناته وتوحيده وايمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم على ذنوبه وسيئاته لكونه هي قالها عند الموت تائبا نادما فصارت البطاقه ترجح جميع السيئات لأنها صارت عن اقرار صادق وتوبه صادقه فاحذروا نواقض التوحيد وموانعه وعليكم بشروطه واركانه الهنا ومولانا اللهم احينا على لا اله الا الله وامتنا على لا اله الا الله وابعثنا على لا اله الا الله اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين وله في الدنيا من المتبعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم امنا في دورنا واوطاننا واصلح اللهم ائمهنا ولا تؤمرنا اللهم وفق ولي امرنا لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سر جنودنا على حدودنا وفي الثغور اللهم من اراد ببلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ومن له حق علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عندها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرَفْنا وما أسررنا وما أعْلَنَّا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤكرُ لا إله إلا أنت اللهم اغفر ليآبائنا وأمَّهاتنا اللهم اجعل قُبورَهم روضةً من رياض الجنة اللهم أُدَّ لهم في قبورهم مدَّ ابصارهم اللهم افسَح لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم اجعلهم في قبورهم, اجعلهم في قبورهم مُنعَّمين في القيامة القيامه يا رب العالمين لهذا الجلال والاكرام اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفلنا ولهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما فاللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت القوي ونحن الضعفاء أنت العزيز ونحن الاذلاء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عامرا نافعا غير ضار اللهم اغث البلاد والعباد واجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام عباد الله، صلُّوا وسلِّموا على من أمرَكم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جلَّ من القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً